بل إياه تدعون مَا ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ويقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.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 فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ إِنْ أَأَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِ اتَّبَعُوا إِنَّمَا يُهْدَى إِلَيَّ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 وَلَا تَقُرُدَّذينَ يَدِونَ رَبَّهُم بِالغَدَامتِ وَعَشي يريدونَ وَوجَ ماَا عَلَيكَ مِنْ في السابم مِن شيءَيْء وَما مِنْ في سَابكَ عَلَم شيءَيْ وَما مِنْ فيسَابكَ عَلَم مِن شيءَي فَتَقُدَهُم فَتَكونَ مِنَ الضادم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم تبََبّكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحمَةَ أَهُ مَنْ عَملَ منكُسُم بجَهلَأَهُ مَنْ عَملََ منِكُمسُأَم بجَهلَةِثُ تَابَ منِن بعده وَأَصْلَحثُتَابَ منِن بعدِه وَصْحَ فَأَهُ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 وَإِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۖ مَّا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۖ قُل لَّوْ هَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ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 ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا, توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ عَذَابِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثم أنتم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 كُلْنَا اسْتَعْلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبٍّ اسْتَقَرّ وسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غيره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 وَيَوْمَ يَقولكُ فَكُ قَوْنُهُ الحَبَّّ وَلَهُ المُللكُ يَوْومَ يثَقُمْ في الصور عَالِمُ الغَبِ والالشَّهادَ وَهُوَ الحَكمُ الخَب وَإِذْ قالَالَ إبَهمِأَبهِ آزَرَأَ تَاتَّقِذُ أَصْنَ مًا آالِهَ إ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 تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ وَالَّذِينَ شَاءَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا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 وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَمُوسَى وَالنَّبِيِّينَ صَبَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْهُمْ أَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَا بَيْنَهُمْ وَاجْتَبَيْنَا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يشاء لو أشرَكُ ل حَبطَ عننهُم م كَالوا يَعملُون أُولكََّذينَ آتَينهُم الكتابَ وَحُبمَ وَدُّبُوَ فَإن يَكفُرُ بههَا أُول فَقد وَكلناَا فَقد وَكلنااب قَوْمَ النَّْسُ بَِا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتله قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يدي ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بِهِ وَهُمْ به وهم على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 يَالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا بِمَا كُنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تستكبرون. وَلَقَدِ اجْتَمَعُوْنَ ثُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَوْنَاكُمْ وَرَأَى ظُهُورُكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيكُمْ شركاء لَقَدْ قَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَانِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ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 فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرجه حبا متراكبا ومن النخل ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من اعنابه والزيتون والرمان وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا اللَّهَ شُرَكَاءَ انْجَنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَطُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُ قَلِّْبُ أَئِيدَتَهُم وَأَبَ صَارَهُم كَمَا لَمْ يؤْمنِنُوا بهِهِ أَوْلَ مَرَّى وَلَذَعُهُم فِي يطُخِْيان إ